الوجه الثاني يبدأ حالا ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه كما قال انتفاء النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساح والفؤوس والمكاتب مع أهل خيبر فإن ذلك فاء في خرابها ومنها جواز إجلال أهل الذمه من دار الإسلام إذا استغني عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله وقال لكبيرهم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما وأجداهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم وهذا نذهب محمد بن جرير الطبري وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا راى الإمام فيه المصلحه ولا يقال اهل خيبر لم تكن لهم ذمه بل كانوا اهل هدنه فهذا كلام لا حاصل تحته فانهم كانوا اهل ذمه قد امنوا بها على دمائهم واموالهم امانا مستمرا نعم لم تكن الغزيه قد شرعت ونزل فرضها وكانوا اهل ذمه بغير غزيه فلما نزل فرض غزيه استؤنف ضربها على من يعقد له الغمه من اهل الكتاب والمجوس فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا اهل ذمه بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة اقرارهم في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم ثم يستليهها الإمام متى شاء فلهذا قال نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا ولم يقل نحكم بناءكم ما شئنا وهكذا كان عقد الذمه لقريضة والنظير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ومتى فعلوا فلا ذنة لهم وكانوا أهل ذنة بلا جزيه إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وبراريهم وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناطب والمخارب وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة بعد الجزية أيضا أي يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعه أن إذا كان الناقض واحدا من طائفة لن يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده كما أن من أهبر النبي صلى الله عليه وسلم بنا من كان يسبه لم يسب لس أهٍ فهذا هب في هذا وهو الذي لا نحيد عنه وبالله التوفيق ومنها جواز عقد الرجل أمه وجعل عقدها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إثمها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفوا كاح ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم لصفيه ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصبح لغيره بل رواه القصة ونقلوها إلى الامه ولم ينعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك والله سبحانه لما خصه في النكاح بالنهوبة قال خالصة لك من دون المؤمنين فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من, من سادات معاينائهم بخلاف المرأة التي تهب مستهد الرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان ولسيما والأصل مشاركة الأمه له واقتداؤها به فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا وجوه مع قياه مقتد وهذا شبه المحال ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك فيجب المصير إلى إجناعهم ولله التوفيق. والقياس الصحيح يقتضع جواز ذلك فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقى ملك المنفعة أو نوع منه كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه معاش فإذا أخرج المالك رقبة ملكه وصصنا نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع فكيف يمنع منه من في عقد النكاح ولما كانت منفعة البرع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وكان إعتاقها يزول من اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة وسيد ما كان يلي مكاحها وليعها من, من شاء لغير رضاها فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما كان من ضرورته عقب مكاح ملك لأنه بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به فهذا نحض القياس الصحيح الموافق للسنه الصحيحة والله أعلم ومنها جواز كلب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يثبنى ضر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما تذب الحجاج بن عباط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضره لحقت المسلمين من ذلك الكذب وأما ما نال من, من مكة من المسلمين من الأذى والحزن فنفسية يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ولاسيما تكمل الفرح والسرور وزياده الإيمان الذي حصل بالخبر الصالح بعد هذا الكذب فكان الكلب سيباً في حصول هذه المصلحة الراجحة ونظير هذا الإمام والحاكم يؤذن الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق كما أوهن سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم ومنها جواز بناء الرجل بمرأته في السفر وركوبها معه على دابة من الجيش ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا كما قتلت اليهودية ببشر ابن براء ومنها جواز الأكل من نباح أهل الكتاب وحل طعامهم ومنها قبول هدية الكافر فإن قول فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت انها صنت الشاه ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها فإن طيل فهما من بنقض العهد قيل هذه حجة من قال إن الإمام خير في نقض العهد كالأسير فإن طيل فأنتم تجيبون قتله حتى كما هو منصوص أحمد وإن من القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا يخير الإمام فيه قيل إن كانت قصة الشاه قبل الصلح فلا حجة فيها وإن كانت بعد الصلح فقد اختره في نقض العهد بقتل المسلم على قولين فمن لم يرى النقض به فظاهر ومن رأى النقض به فهل يتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب السبب ويخير فيه إلى نقضه بحرابه ولحوقه بدار الحرب وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنة بالمسلمة والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم فالمنصوص تعين القتل وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاه صارت بذلك محاربة وكان قتلها مخيرا فيه فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما إما قصاصا وإما ليقضي عهد بقتلها المسلم فهذا محتمل والله أعلم واختلف في فتح خيبر هل كانت عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، فروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصابناها عنوة فجمع السبي، وقال من إسحاق سألني شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوه بعد القتال، وذكر أبو داود. عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجنائي بعد القتال قال ابن عبد البر هذا هو الصحيح في أرض خيبر انها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف فتك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها المنجفين عليها بالخيل والركاب وهم أهل الخديدية ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة وإننا اختلفوا هل تقسم الأرض إلى غلمة البلاد أو توقف؟ فقال الكوفيون الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر وبين إيقافها كما فعل عمر بسباب العراق وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنينة كسائر أموال الكفار وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لهمر لأن الأرض مخصوصة لسائر الغنينة من فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم مفتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سفمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سفمانا وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سفمانا كما قال من إسحاق وأن من قال إن خيبر كان بعضها صلحة وبعضها عنه فقد وهنا وغلط وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحسنين الذين أسلمهما أهلهما في حق جمائهم فلما لم يكن أهل ذلك الحسنين من الرجال والنساء والذرية نظمنينا ظن أن ذلك بصلح ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوه غميمة مقصومة بين أهلها وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها أنوى بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين نصفا له ونصفا للمسلمين قال أبو رمر ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على 36 سهنة فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهما، ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم من شهد الحديدية ثم خيبر وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا لملكها لكان أهلها يملكون أرضهم وسائر أموالهم فالحق في هذا ما قاله ابن دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب هذا آخر قولي لبي أبي عمر قلت ذكر مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوى وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوى وفيها صلح قال مالك والكتيبة أرض خيبر وهو أربعون ألف عفق وقال مالك عن, عن ابن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوه فصل ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود وقد انضاف إليهم جماعة من العرب فلما نزلوا استقبلهم يهود بالربي وهم على غير تعبئة فقتل مدعما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس هنيئا الله الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لن تصدها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من النار. فعبا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه الى سعد بن عباده ورايه الى الحباب بن المنذر، ورايه الى سهل بن خليف ورايه الى عباد بن بشر ثم دعاهم الى الاسلام واخبرهم انهم ان اسلموا احرزوا اموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله فبرز رجل منهم فبرز اليه زبير من العوام فقتله ثم برز آخر فقتله ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيسلوا بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فقاتلهم حتى أمسوا وغنى عليهم فلم ترتفع الشمس قيب إطيب رمح حتى أعطوا ما بإعدوهم وفتحها عنه وغنمه الله أموالهم وأصابوا اثاثا ومتاعا كثيرا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دواد القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه دواد القرى وثرك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقاموا بأموالهم فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهلتيما ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام ويرى أننا دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأننا وراء ذلك من الشام وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة فلما كان ببعض الطريق سار ليله حتى إذا كان ببعض الطريق أدركه المنكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلدت بلالا عيناه وهو مستند إلى رحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او بلال فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بي أبي أنت وأمي يا رسول الله فقتابوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم قال هذا واد به شيطان فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن ثم صلى سنة الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لربها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة ثم ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأبجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به بكر وقد روى ان هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبيه وروي انها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك وقد روى قصة النوم عن صلاه الصبح عمران بن حسين ولم يوقت مدتها ولا ذكر في اي غزوة كانت وكذلك رواها ابو قتاده كلاهما في قصة طويلة محفوظه وروى مالك عن زيد بن اسلم أن ذلك كان بطريق مكه وهذا مرسل وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأنا فقال بلال أنا فذكر القصة لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة فقال عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن جامع إن الحارس فيها كان لمن وقال غندر عنه إن الحارس كان بلالا واضطربت الرواية في تاريخها فقال المعتمر بن عن شعبة عنه إنها كانت في غزوة تبوك وقال غيره عنه إنها كانت في مرضعهم من الحديبيه فدل على وهم وقع فيها ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك ولله التوفيق فصل في فقه هذه القصة فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض وفيها أن فائته يؤذن لها ويقام فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر ملالا فناده بالصلاة وفي بعضها فأمر ملالا فأذن وأقام ذكره أبو داود وفيها قضاء الفائته جماعه وفيها قضاؤها على الفور لقوله فلصدها إذا ذكرها وإنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكان فيه شيطان فارتحل منه إلى مكان خير منه وذلك لا يفوت إلى القضاء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها وفيها تنبيه على اجتناد الصلاة في أنكنه الشيطان كالحمام والحش بطريقة الأولى فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطان فما بناء الشيطان وبيته فصل ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل فكانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فيعطى أم أيمن مولاته وهي أم إسامة بن زيد فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها وأعطى أم أين مكانهن من حائطه مكان كل عبط عشرة فصل وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال وبعث في خلال ذلك السرايا فمنهم سرية أبي بكر السديق رضي الله عنه إلى نجد قبر ابن أبي فزاره ومعه سلمة ابن فوقع في سهمه جارية حسناء فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاض بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة ومنها سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكبا نحو هوازم فجاءهم الخبر فهربوا وجاءوا محال لهم فلم يلق منهم أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة فقال له الدليل هل لك في جمع من خثعم جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم فقال عمر لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض لهم سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا فيهم عبد الله بن أميس إلى سير بن رازم اليهودي فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم فأتوه بخيبر فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعمرك على خيبر فلم يزالوا حتى تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم ربيف من المسلمين فلما بلغوا قرقرة النهار وهي من خيبر على ستة أنيال ند يسير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أميس ففطن له عبد الله بن أميس فزجر بعيره ثم اقتحم على البعير يسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها واقتحم يسير وفي يده مخرش من شوحق فضرب به وجه عبد الله فشده فانكثى كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شدة ولن يصب من المسلمين أحد وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في شدة عبد الله من المؤنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات ومنهم سرية بشير بن سعن الأنصاري إلى بني مره بفدك في ثلاثين رجلا فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء فاستاق الشاء والنعم ورجع إلى المدينه فأدركه الطلب عند الليل فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه فولى منهم مولى وأصيب منهم من أصيب وقاتل بشير قتالا شديدا ورجع القوم بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك فقام عند يهود حتى برئت جراحه فرجع إلى المدينة ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريثا إلى الحرقة من جهينه وفيهم أسامة زيد فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائع فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى إذا دنى منهم ليلا وقد احتلوا وهدأوا قام فحمد الله وأثنى عليه ما هو اهله ثم قال أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تعسوني ولا تخالف امري فإنه لا رأي لمن لا يطاع ثم رتبهم وقال يا فلان أنت وفلان ويا فلان أنت وفلان لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله واياكم أن يرجع أحد منكم فأقول أين صاحبك فيقول لا أدري فإذا كبرت فكبروا وذروا للسيوف ثم كبروا ثم كبروا وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها منهم حيث شاءوا وشعارهم أمت أمت وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداس من مهيك فرمدن منه ولحمه بالسيف قال لا اله الا الله فقتله ثم استاقوا الشاء والنعم والذريه وكانت سهنانهم عشره ابعره لكل رجل اوعد لها من النعم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بما صنع اسامه فكبر ذلك عليه وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله فقال انما قالها متعوذا قال فهلا شققت عن قلبه ثم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ وقال يا رسول الله أعطي الله عهدا أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي فقال اسامه بعدك فاسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رائل ابن عبد الله الكريم إلى بني الملوح ومره وأمره أن عليهم قال ابن إسحاق فحدثني يعقوب ابن عطبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث ابن مارك ابن البرصاء اللي فيه. فأخذناه فقال إنما دئت لأسلم فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يدرك رباط يوم وليله وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك فأوثقه رباطا وخلف عليه رواجلا أسود وقال له أنكث معه حتى نمر عليك فإذا عازك فاحتز رأسه فمضينا حتى أتينا بطن الكبير فنزلناه عشية بعد العصر فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطبعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس فخرج رجل منهم فنظر من منبطحا على التل فقال لمرأته إني لا ارى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك فنظرت فقالت لا والله ولا أفقد شيئا قال فناوليني قوسي وسهمين من نبل فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال لامرأتي أنا والله لقد خالطه سهاني ولو كان ربيئة لتحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذي هنا لا تنبغهم الكلاب علي قال فأنهلناهم حتى إذا راحت روائهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عتمة الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم فوجهنا قافلين به وخرج صريخهم إلى قومهم وخرجنا سرعة حتى نمر بالحارث ابن مالك وصاحبه فانطلقنا به معنا واتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قريد أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا فجاء بما لا يقدر أحد يقدم عليه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ونحن نحدها فذهبنا سراعا حتى سندناها في المشلل ثم حضرناه عن فأعجزنا القوم مما في أيدينا وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها والله أعلم فصل ثم قدم حسين بن نويرة وكان دلول النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك قال فركت جمعا من ومن وغطفان وحيان وقد بعث إليهم عوينة إما أن تسيروا إلينا وَإِنَّا أَنْ نَسِرَ إِلَيْكُمْ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ أَنْ سِرْ يريدونك وَهُمْ أو بعض أطرافك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك فقال جميعا ابعث بشير بن سعد فعقد له رواء وبعث معهم ثلاثمائة رجل وأمرهم أن يسيروا في الليل ويكموا النهار وخرج معهم حسين دليلا فساروا الليل وكملوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر حتى دنوا من القوم فغاروا على سرحهم وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محال لهم ليس بها أحد فرجع بالنعم فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعوينه فقتلوه ثم لقوا جمع عوينه وعوينه لا يشعر بهم فناوشوهم ثم انكشف جمع عوينه وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا منهم رجلين فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما وقال الحارث بن عوف بعينه وقد لقيه منهزم تعدو به فرسه قف قال لا أقدر خلف الطلب فقال له الحارث أما أنا لك أن تبصر بعض ما أنت عليه وأن محمد قد وطأ البلاد وأن توضع في غير شيء قال الحارث فقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله فصل ودعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدر من الأسلامي في سرية وكان من قصته ما ذكر اسحاق أن رجلا من جشن ابن معاويه يقال له قيس بن رفاعه أو رفاعة بن قيس أقبل في عاد كثير قد نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لسم وشرف في يشن قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال خرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم فقدم إلينا شارفا عجفاء فحمد عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت وقال تبلغوا على هذه فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فتمنت في ناحية وأمرت صاحبي فتمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم قلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت. وشددت في نحية العسكر فكبر وشد معي فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشين من الليل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فابطا عليهم حتى تخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في غيطه وقال والله لا أتبعن أثر راعينا هذا والله لقد أصابه شر فقال نفر من, من معه والله لا تذهب حتى نحن نكفيك فقال والله لا يذهب إلا أنا قالوا فنحن معك وقال والله لا يتبعني منكم أحد وخرج حتى يمر بي فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم فوثبت إليه فاحتجزت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحبا وكبرا فوالله ما كان إلا النجاء من من كان فيه عندك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من اموالهم واستقنا إبلا عظيمة وغن من كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت برأسه أحمله معي فاعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرا في صداقي فجمعت إلي أهلي وكنت قد تزوجت امراه من قومي فاصدقتها مئتي درهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينه على نكاحي فقال والله ما عندي ما أعينك فربست اياما ثم ذكر هذه السرية فصلا وبعث سرية إلى إبن وكان فيهم أبو قتادة ومحل ابن جسامه في نثر من المسلمين فمر بهم عامر من الأضبط الأشتعي على قعود له معه متيع له رطب من لبن فسلم عليهم بتحيه الإسلام فأنسكوا عنه وحمل عليه محل بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه واخذ بعيره ومتيعه فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فنزل فيهم القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تلتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته بعدما قال آمنت بالله ولما كان عام خيبر جاء عيينه بن بدر يطلب بدم عامر بن الأبط الأشتعي وهو سيد قيس وكان الاقرع المحابس يرد عن محل وهو سيد خندف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر هل لكم ان تأخذوا الان منا خمسين ضعيرا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة فقال عويلة بن بدر والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الفرقه مثل ما أذاق فلم يزل به حتى ردوا بالبيه فجاءوا بمحل حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين يديه قال اللهم لا تغفر لمحل وقالها ثلاثة فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه قال ابن إسحاق وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك قال ابن إسحاق وحدثني سالم أبو النضر قال لم يقبلوا الدية حتى قام الاقرع بن حابس فخلا بهم فقال يا معشر قيس سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه أو ولعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآتن بخمسين من بني تميم كلهم يشهدون أن القتين ما صلى قط فلأطلمنا دمه فلما قال ذلك أخذ الديه قصل في سرية عبد الله بن خدافه السهمي ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن خدافه السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وعمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوك في شيء فقال جمعوا لي حطبة فجمعوا فقال اوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فسكن غضبه وتفئت النار فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وهذا هو عبد الله بن هدافه السهمين فإن قيل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها قيل لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتل أنفسهم فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو طاعة وقربه أو معصية كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم ولا تسوي طاعة ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكان الطاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة في أساب العقوبة لأنها نفس المعصية فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة بمن لا تجب طاعته إلا في المعروف فإذا كان هذا حكما من عذب نفسه طاعة لولي الأمر فكيف من عذب مسلما لا يجيز تعليمه طاعة لولي الأمر وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول فكيف من حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرغبة الدنيوية وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأمير وظنوا أن ذلك طاعة الله ورسوله فكيف من دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين وأوهم الجهتان أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال الرحمني وإنما دخلها بحال شيطاني فإذا كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه وإن كان يعلم به فهو مربس على الناس أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان وأكثرهم يدخلها بحال مختاري وتحيل إنساني فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف من عليه وملبس ومتحيل ونار الآخرة تشد عذابا وعبقى فصل في عمرة القضية قال نافع كانت في ذلقابة سنة سبع وقال سليمان القيمي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيضر دعث السرايا وأقام بالنجينة حتى استهلث القعدة ثم نادى في الناس بخروج قال موسى من عقبة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من العام الحديبيه معتبرا فيه القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها الحجف والمجان والنبل والرماح ودخلوا بسلاح الراكب السيوف وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعفر ابن أهل طالب بين يديه إلى نيمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية فخطبها إليه فجعلت أمرها إلى العباس ابن عبد المطلب وكانت أختها أم الفضل تحته فزودها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه فقال اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم وكان يكيدهم بكل ما استطاع فوقف اهل مكه الرجال والنساء والصبيان ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم يطوفون بالبيت وعبد الله بن رواحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجه متوشحا بالسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ثلاثا فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وهو وحويطب بن عبد العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصاح حويطب من الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد موت الثلاث فقال سعد بن عبادة كذبت لا أملك ليست بأرضك ولا أرض آبائك والله لا نخرج ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا او أو سهيلة فقال إني قد مكحت منكم رأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونبع الطعام فنأكل وتأكلون معنا فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فقام بها وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حتى يمسي فقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وقد لقوا أذن وعناء بسفهاء المشركين وصديانهم فبنا بها بسرف ثم ابلج وصار حتى قدم المدينة وقدر الله ان يكون قبر ميمونه بسريف حيث بنا بها انتهى الشريط السادس والثلاثون من كتاب ذادي معاد وله بقية على الشريط السادع